لا تطروا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض ضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصر والريحان فبأي آلام ربك ما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالصقر، وخلق الجأن من مارج من النار، فبأي آلاء ربك تكذبان؟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 فَيَوْمَ لا الَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَمْبِهِ إِنْ صُوَّلَ جَانَ فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُ نَبِسِ مَا هُمْ وَالْأَقْدَامِ فبأي آلاء ربك ما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آلاء فبأي آلاء ربك ما تكذبان لمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نظافتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهه ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات فتان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام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 تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام